صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم ضالين وإن من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مرين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون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 فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لا محضرون سبحان الله عما يصفون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 وَإِنَّ لَنَا نُصَّافٌ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا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 التاحين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها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 إنا ظنوا إلا نَحْنُ وما نحن بمستيقين وبدالهم سيئات ما عملوا وبدالهم سيئات ما عملوا وحلق بهم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا